وحب الخلق لله تقاتم إذا الله في القرآن يتلى وكم جهدت تبعا لغو الهدات فما نفع لذائذ يوم بوسين وما يجني من الله إلا صاته وما نفع الكنوز لديك وما وزن الليالي لو توالت إذا لم تبهج الليل الصلاة وما تغني المناصب يوم حشر إذا بعدت عن الخير القنات وما وما يجدي الحسيب فخار قوم لدى يوم وكلهم مشاته وما تغني القصور وليس فيها هدى القرآن تنهده التلات وهل يحلو النهار بغير تحوى وكل حصاده متعدد وقد قبحت من الجو في الصفات الله كانو حور الهدات وحب الخلق لله التقات التقات وعامل الله وكم جهدت وقلقوا الهدات وهل نفع الرحيل بغير زاد وكل الناس في حشر حفا ما نال الهنا إلا التقاتل